لبيك أميرنا يا شيخ هبت الله لبيك اميرنا يا شيخ الله حبيبنا في الله قبول مو مقبول قبول مو مقبول سمبول ذات تقوى دعى الامصخا داهريه الدنيا دا قبول موي قبول قبول, مهي قبول, مهي قبول ممتاز علمي اد احساس وبصيرتي ممتاز علمي اد احساس وبصيرتي دسر مال په بها ولا یستا تر دسر مال په بها ولا یو تلبدی همرا قبول موی قبول قبول موی قبول دسر مال فباها ولا عشتات شا یو همرا قبول موی قبول قبول موی قبول لبيك اميرنا يا شيخ حبت الله لبيك يا الله حبيبنا في الله قبول ويقبل قبول ويقبل سمول تقوى دا حیلوی دنیا قبول موی قبول قبول موی قبول غازان ازهر سنگار است تابیت تور احبراس غازان ازهر سنگار است تابیت تور احبراس فرم با چشمی سرست فرمانی تو کی حرست قبول با چشمی سرست جوانها و کلانها یک موشت با یک سادا جوانها و کلانها یک موشت با یک سادا تول میگا مرحبا قبول می قبول قبول می قبول جوان ها یک مش به اقصا مرحبا قبول ويعقبول قبول ويقبول لبيك أميرنا يا شيخهبة الله لبئك يا شيخهبة الله حبيبنا في الله قبول ويعقبول قبول ويعقبول سمو لذ تقوى دعى دا الاوصخا داهي الدنيا قبول موي قبول قبول موي قبول هران حاتی سیب دار جلوشی جی کن جیب هر رنگ حاتی سیب با. دار جی لوشی کر لو ہی چا لخطے مودا تیرن کر چا دئے دا اللہ قبول وی قبول قبول اے قبول لخطے مودا تیرن کر چا أي فازل الله قبول ميقبول قبول ميقبول لبيك أميرنا يا شيخ هبات الله لبيك أميرنا يا شيخ هبت الله حبيبنا في الله قبول ميقبول قبول, قبول ميقبول سنبول ذا تقوى دا عادا دهيل الدنيا قبول ميقبول قبول ميقبول دخمان دا دیل امت مو حیران کن اخوات مو دخمان دا دیل امت مو حیران کن اخوات مو شمران دیده وحدت مو کلی تینگید نهزت مو شيم ران بيدا وحدة مو كلين جدا نهزة مو على هم أدنى لا رسترقبنا أعلى هم أدنى لا رسترقبنا دي توله لي معنا قبول مو قبول قبول مو قبول علا هم و ادنا ل بنا دی طول قبول معی قبول قبول معی قبول, قبول لبایک امیرنا یا شیخ اللہ لبيك أميرنا يا شيخ حبت الله حبيبنا في الله قبول ميقبول قبول, قبول ميقبول سنبول إذا تقوى دا عادل أو سخى قبول ميقبول قبول ميقبول بدلون دا هر آمیر مو تا غیر نا کرما سیر مو بدلون دا هر آمیر مو تا نا سیر مو کرما او سانگیر مو دا شیطان تدبیر مو کرمت او او صغير مو هر شیطان تا تدبير مو در به هر قضا هر قسم ابتلا در به هر قضا هر قسم ابتلا منلم بیا بیا قبول و يقبول قبول و يقبول ربها رقزا هر قسم ابتلا ما نالموا بيا بيا قبول مهي قبول قبول مهي قبول, قبول لبيك أميرنا يا شيخ حبت الله لبيك أميرنا يا شيخ حبت الله حبيبنا في الله قبول مهي قبول قبول مهي قبول سنبولي ذا دقوة دا عادل أو دهيل يدنيا قبول مهي قبول قبول مهي قبول فهر رنق شارونو هران فی شارونو فچالو تصويرونو دابل با ارزشتونو دنور با شرتونو دابل با ارزشتونو دنور با شرتونو حاصل ترمنتیا و ن خدا حصلت المنتيا ونخذلتا نسيم دشبريا قبول مويق قبول قبول مويق قبول حصلت المنتيا ونخذلتا نسيم دشبريا قبول مويق قبول قبول مويق قبول لبيك أميرنا يا شيخ هبات الله لبيك اميرنا يا شيخ الله حبيبنا في الله قبول يقبول قبول يقبول سمبول ذات تقوى دعى الاوصخ دهين الدنيا قبول مہی قبول قبول مہی قبول دگر مود سیالایو نور وعل پردایو دگر مود عبد الله فلا رد وفاء، أمين وعبد الله فلا رد وفاء، ما الجارب يستار، وعبد الله فلا رد القارب يستاه قبول مهي قبول قبول مهي قبول لبيك أميرنا يا شيخ حبات الله لبيك أميرنا يا شيخ حبات الله حبيبنا في الله قبول مهي قبول قبول ويقبل سمول ذا تقوى دعى الاوصخ دهيل الدنيا قبول ويقبل قبول ويقبل سمول ذا تقوى دعى الاوصخ دهيل قبول می قبول قبول می قبول قبول